círát a Lézíne, angamt őkhez, nem a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 لنا من المعصرات ما سجّاج ل نخرج به حب ونبات وجنات ألف إن يوم الفصل كان إن قصلي كان يَوْمَ يوم يوم فخوف الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرايا إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما أبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردوا ولا شراب إلا حميم و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 رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا إِلَّا ők, akik hozzátaláltak, és aki elmondta: "Ez a hatalmas nap, aki akármit is مرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسهم ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غر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 والأمر يومئذ لله الله